اعذريني يا بعد عمري اعذريني اغفري زلات عمري وسامحيني ما قويت اجرح فؤادك يا فؤادي لكن الجنة تبيني الجنه تبيني لك الى تناديني تبيني اعذريني لا تقول اني جفيتك كيف انا جفا من على الدنيا عويني كيف انا اقدر استه لعبار عينك كنت اغظ من غلا روحي ik ben diegenen وانتي أغرأ من بحب اليوم قلبي وانتي أكثر من قدرتي تحتويني لو تعرفينيش كثر معنى الحقيقة ما قدرتي فالحقيقة تعتبيني ما قدرتي فالحقيقة تعتبيني وصبري لا تذرفي الدمع عليا علي وانذرفتي دمعتك لا تنقديني بعت روحي واشتريت الموت لله اشترى ربي نفوس المؤمنيني يا رب نفوس المؤمنين ذلة المسلم تسمى بالسلامي والعرب في غفلها وهم نايمين يمها الطفل تحت الركامي ومها الثكله تنادي بالمعيني يمها الثكلة نادي بالمعيني يمها مرضى تستمر هذه المذلة مرضى اختي ذلها كافر مهيني يمها ابغى جنة الفردوس ما ابغى حور الطين ابغى حور <تصفيق> الطين Maak geen zin, ik heb geen zin, ik